بعض ما صانع السكر تستعين بالأظام المحروقة لتكريره فهل يكون السكر نجسا صدرت فتوى رسمية قديمة بأن العظم إذا كان من ميتة فهو طاهر في رواية ما عدا ميتة الكلب والخنزير وعلى هذا فلا مانع. من الاستعانة بالعظام في مصانع السكر للتكرير والله أعلم